عشاطي وأحبابي صرعة والصمت الدامي مذبوح بس الناس ما تلي تسري وبس تسري عالجثة نوح الشاطي وأحبابي صرع والصامت داميل المذبوح بس الناس ما تللي تسري وبس تسري على الذات نوح شنها العواصف هالجانت توزع بالكون جروح واسرة في البصورة نادى بالوادي ما ظلت روح العواصف هل كانت توزع بالكون جروح في البصورة ناده بالوادي ما بلت روح حتى الموت يجري العبرة حتى الموت يجري العبرة خطوات الحراب باب كل احباب فوق الغبره الله الدفن في ليال الدفن الاجساء سجد لله من سجد الله إنك يا سجد ونار مي بترفيك جسد ليابها الوعد اللي صار منا. أف علي اللي فرت فيها ريحه التعاننا وانا ارمي برتي اجسد لي به الوادي اللي صار منا اف علي اللي فرت بها احكي لساني الا تلت على القلب العماس الصام ونه وخوتي والدين <متحدث> الضميل محتا <متحدث> في العمال صبر وهنا أبويا وعمي وخوتي والدين الضمي المحتار اللي دموع ويجذب حسرة اللي دموع ويجذب حسرة كل شيء لا عيونك ينعت الله يعينك يا كل أحباب كل أحباب فوق الغابة. الله يعينك الله يعينك الله يا سجا الله يعينك يا سجا في ليلت في ليله في السجا الله يعينك يا سجا الشد فين أحبابي تعارف على اغلى الناس ما بال لجسب حالتها حتى عبد بحالتها حتى عبد الله بلا رأس لكن تخبركم دمعات عندنا نياشين احساس وعندها العلامات تتفرق ما بين احسنهم عباس لكن تخبركم دمعاتي عدها دا يشيني حساب وعدها العالمات يتفرق ما بين إحسانه وعبا ما بين إحسانه وعبا واحجان محني ظهره واحجان من فقدي الاولاد الله يعينك يا. كل, أحباب, كل أحباب. فوقي. كل أحباب في ليلة دفن الأجساد في ليلة الله يعينك الله يعينك على الظهر محني تنصر ما عنده دلوني جلوني على الظهر محني تنصر ما عنده بليمي القلبة سلسة يمجوث مانا ما هذا أحسن جلوني على الظهر محني وانصر ما عنده بليمين والقلبة تلتين بسهم يمجوث مانا ما هذا أحسن واما العباس عي الشاطي واما العباس العي الشاطي طاحت من زندل جفن لن ما عنده حاسي بنحرة ما قولي سهم في وين غول لسهم في و